الله الله وما رحلوا هيه يدادي الا بحسن تصبري ولالاك ان خلفوني بعده حزنا لي يا اهل الاصقدا صو بقلب المستهامر كابو تَعَرَّف لِسَانُهُ هَادِلَ آغَل لِسَانُ حَالِ العَلِيلَة شَارُوا عَلَاهُ مُخَلَّفُونَ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ حَمْدُ مَنَاهُ الأَسَارُ الدَّائِم حَصْنُهُ بَعْدَ الأَرْضِ مِنْ من هو المسافر ا ولقد جاو الظلم بها وكون فمول لهن وبمهجتين الواه قد حزن ادي ابيك بها قوم رايا لفرض الصباح دي واصر في هذا مدن يا دار اين مبال ذروك اماله بعد الترحل عنك يا معادي دني بعراسك القفرة عراسة بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن ابنة محمد بالاهل والاصحاب والاولادي ما شفت راحة. وانا راحة الحسين. انا على فرايا. يا ايه. يا ايه. وانا راحة ضلبس للنياحة. وانا راحة ضلبس للنياحة. قام ابلا صباحا يا ولد تفقد الى بحاله راشه العليل ها وانت وادي الغريه انهي الله يا دخي سو معنا اليوم معروف ايه مكتوب من عدنا يا انت واصلا سولا تطول يا لاله يا لاله يا, يا, يا من شد يدير الفلك بيديه الله كتب حصي المسفره بايات جيب لك كتاب يا رب الله ين سعدنا بنصر شال الكتاب وصار عن هايد طالع بيب لا لون عار انسى الله يعرق عليه وصى الكلمة وصى ان سلم السلام عليك يا بعض سلم عليه وسلم ذي الامال وحسيان يكلمني له المكتوب جاء يا اي كلمات عندك والكحف يقول ويايها سلم عليه وسلم ذي الامال وحسيان يكلمني له المكتوب بدك بدين الله هذا علي يا من ارض المدينة حسلوني يا رياس يلا يلا شوف شو مكتوب رسالة فتح الحسن الكتاب فكر كتابه سيال في دوقا ومقاب ما تحمل يا حسن اش كاتبة اقوم لفعكم هذا شمامت <متزحة> الزحراء اقسم شو ما تقسمين يعني يا اقسم عليكم لكن بالوعي وحزرها يا را بس شاب خطها زالت الدمع من الحمد اسمعش كاتبها تتحمل انت ماشي يقول بويا بويا. وين ترال لا يغير جبل علي الطيب ما لا يغير بوخاد كم احساء المعتب يتقبلها الدنيا اكلني يا بشمه علي كلمه عليها بس من جواب يقول لها يقول لها يا ريجلها بحر رساله زاد بلواه جواتين تمل مزي الله بهاي من يجي ويله بعدها